ألا تستخذوا من دوني وكيلا ذرية نلحمنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن, ولتعلن علوا كبيرا فإذا دعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الزيار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم, وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا